بسم الله الرحمن الرحيم وَيُلُّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَهُ <تصفيق> الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّذَهُ يَخْسَبُ أَنَّ مَالًا كلده كلا ليُبَذَّ النَّفِلُ الخُطَمَ وَمَا أَذَرَكَ مَالَ الخُطَمَ نارُ اللَّهِ المُقَدَّةِ الَّتِي تَطْلِعُ عَلَى الْأَفِيدَ